عن الجنة وعن رحمه الله تبارك وتعالى نسأل الله الملك أن يرحمنا في هذا الشهر الكريم اللهم ارحمنا رحمة واسعة اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإثرافنا في أمرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أيها الاخوه والأخوات الجنة تنادي على من أطعم الطعام وأدام الصيام ووصل الارحام وصلى بالليل والناس نيام الجنه تنادي على هؤلاء تناديهم الجنه فيها ما لا عين رات نبدا يعني قصير عن الجنه ثم نتحدث عن رحمه الله تبارك وتعالى قال صلى الله عليه وسلم ابو هريره رضي الله تعالى عنه يتحدث مع الحبيب صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله حدثنا عن الجنه أن حدثنا يا رسوله عن الجنة نريد أن نعرف ما هي الجنة فقال صلى الله عليه وسلم قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك, المسك الأغفر الطين الذي يجعل في البناء يملط به الحائط او يخلط والأغفر هو المراد به الطيب أيها الاخوه والأخوات وحصبأها اللؤلؤ والياقوس هذا وصف حقيقي للجنة الرسول أن يقول الجنة لابنا من ذهب ولا بنا من فضل خلي بالك بأن انتبه انتبه لهذا هذا الكلام الجميل لمن هذه الجنة؟ قلنا لمن لمن أتعب نفسه في الصيام والقيام وصل الأرحام من جاهد نفسه في البعد عن المحرمات وقرأ القرآن جلس في بيت الله عز وجل في كل أوقات الصلاة وفي البيت يراقب ربه تبارك وتعالى هذه الجنة نصف له الآن الجنة ثم نتحدث عن رحمة الله لعلها تدركنا في هذه الليله وأذكر الإخوة والاخوات بأنه يعني ليس فقط الاستفادة للمسلم من ليلة القدر فقط بل إن لله أيها الإخوة والاخوات في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء لله من النار ليس فقط ليلة القدر في كل ليلة ربنا تبارك وتعالى يعتق اناسا كثير مسلمين من النار اللهم اجعلنا منهم يا رب اللهم اعتق رقابتنا الليلة من النار اللهم اعتق رقابنا الليلة من النار اللهم امين وترابها الزعفران النبي يصف ذلك لابو هريره رضي الله تعالى عنه من يدخلها اسمع يا من تعب يا من يئست من هذه الحياة يا من أصابك الحر والضمر، من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، يخلد يا أخواني ولا يموت، ولا تبل سيابه، ولا يفنى شبابه. طيب سؤال بقى كده إن شاء الله عادين نصل ننشر الحقيقة على الليل الله يكرمك. سؤال بقى مهم. أعمر أهل الجنة على كام؟ كل واحد يخش كده اللي عنده مئة سنة يخش على مئة سنة واللي عنده مش عارفها يخش على كده يعني لم ينفعش على كم سنة يا إخواني؟ على أربعين؟ لا على عشرين؟ لا كم؟ عايزين بس اللي يعرف يرفع يده ثلاثةً وثلاثون عام سن الشباب ما هو الحديث بقى؟ نتحدث, نتحدث عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم اجلس يا ابن الله ذكوا لما أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ادعوا الله أن يدخلني الجنة امرأة عجوز فقال صلى الله عليه وسلم الجنة لا يدخلها عجوز فولت المرأة وهي تبكي يعني أنها ظنت أنها لا تدخل الجنة فقال صلى الله عليه وسلم اخبروها انها لا تدخل وهي عجوز يدخلون على في سن الشباب سن 33 سنه اللهم أدخلنا الجنه يا رب اللهم امين وفي حديث اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما وذكر الجنه وذكر يا اخواني الجنه فقال صلى الله عليه وسلم الا من مشمر لها ألا من مشمر لهذه الجنة؟ الجنة تحتاج مشمر. ألا سلعة؟ الا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله يا إخوان إيش؟ الجنة، الجنة كده كده من غير عمل ومن غير صلاة ومن غير صيام ومن غير زكاه ومن غير أعمال صالحة ومن غير ترك المحرمات. لا والله، لا بد من التعب، لا بد من النصب، لا بد من الشقاء في هذه الدنيا لله عز وجل. اتعب نفسك لله، صم لله، صل لله، صل الفجر لله. لا تضيع طواف الفجر بعد رمضان ولا تكن مثل هذا الشاعر الذي كان يشرب الخمر فلما انتهى رمضان فلما دخل رمضان تاب من شرب الخمر فلما خرج رمضان رجع الى شرب الخمر مره ثانيه وقال رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقه تسعى الى مشتاق خلاص خلص رمضان يلا ما كناش بنسمع اغاني في رمضان بعد رمضان يا عم رمضان خلص لا يا اخي رب رمضان هو رب شوال ورب بقيه الشهور اتق الله عز وجل في كل وقت اتق الله عز وجل حتى ياتيك اليوم الموت لا تغفل فتخسر كثيرا فقال صلى الله عليه وسلم هي ورب الكعبة شوف النبي يصف الكعبة بعد أن قالها الا من مشمر لها هي ورب الكعبة ريحانه تهتز دل الجنة يا إخواني رايحانة إيش تهتز ونور يتلألأ اللهم بلغنا الجنة يا رب ونهر مطرد وزوجة لا تموت وزوجة إيش لا تموت في حبور ونعيم ومقام في أبد فقالوا نحن المشمرون لها يا رسول الله قال قولوا إن شاء الله إن شاء الله نحن المشمرون وفي الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل قال اعددت لعبادي الصالحين خلي بالك بقى تحت كلمة الصالحين دي خطوط عريضه وانتبه هل أنت منهم أم لا هل أنت من المستمرين في أن تكون من عباد الله الصالحين في كل وقت وبعد رمضان أم لا هل ستشغلك الدنيا عن عباد الله الصالحين أم لا انتبه عم يوسف لهذه الجيدة أنا الله يحفظ امتخذيها من تحور لعبادي الصالحين واقف عند كلمة الصالحين من هم الصالحين نقف عشان نتمعن في الحديث لأن احنا بنقول الحديث ياما كده وبتعدي وبننسى وكل سنة طيبين نسألنا نتقبل منه ومنكم ما معنى الصالحين؟ أحسن الله يفتح عليك طيب معروفه طبعا معنى الصالحين يعني انا لم ااتي بسؤال غريب ولا مسألة في الجبر ولا الهندسه ده سؤال سهل جدا من هم الصالحين؟ معروف من هم المجرمين؟ معروفين قتل او ما بيصلوش اعوذ بالله منه البلطجيه وقطاع الطرق هؤلاء هم المجرمون الذين يتركون الصلاه ولا يطعمون الطعام لهم سقر في الاخره ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين بنص القرآن ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخيضين سيبين التراويح والصلوات وبنلف على الجهاء وبنرقص وبنلعب دومنو أوراق ونكل الربا والعاذ بالله وكنا نخوض مع إيش؟ مع الخيضين وكنا نكذب يوم الدين خذنا على جناحك عم الشي إبقاءت لي عند ربنا وبعضهم يقول ايه يعني يعني ايه يوم القيامه يعني هي ديتها شلطين وقلمين ويقول لك ما تعملش كده تاني مش ده الناس بيقولوه يا اخواني اعوذ بالله من الاستهزاء بدين الله عز وجل شلطين وقلمين لو كان شلطين وقلمين ما كناش صلينا على حد شلوتين وقلمين ده نار لنا نار تلظى لا يصلها الا الاصح فاحذر يا عبد الله احذر ولا تجالس هؤلاء المستهزئين اذا رايت هؤلاء فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنك إنكم إذن مثلهم لا تجالس هؤلاء الذين يمرضون القلوب ولا حول ولا قوه إلا بالله ولكن عليك بمجالسة الصالحين عليك بمجالسة كتاب الله عز وجل ومجالسة الصالحين مع كتب السنة المطهرة هؤلاء هم الصالحين أيها الأخ الحبيب فاحذر من مجالسة الأشقياء قال صلى الله عليه وسلم أعددت لعبادي الصالحين عبادي الصائمين المصلين، القائمين الواصلين للرحم أنا قلت لك ضع خطوطا عريضة تحت كلمة الصالحين أعددت لعبادي الصالحين بقى اسمع بقى كلام ربك تبارك وتعالى قال ما لا عين رأت يعني مهما تشوف من النعيم في الدنيا بقى مش هتصل لنعيم مش هتصل لنعيم الجن ولا أذن سمعت لو واحد جالس يحدثك ما شاء الله شفت جناين وشفت واكلت لحوم واكلت ويوي لا وبرضو مهما تسمع مش هيكون زي نعيم الجنه ابدا ولا خطر على قلب بشر ثم قال ربنا تبارك وتعالى ثم قال صلى الله عليه وسلم اقراوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما يعملون يصلون يتصدقون يزكون يخافون يخافون من الله يسجدون يسجدون لله بما كانوا يطوفون يسجد يطوفون بالكعب ولا يطوفون بالمقابر بما كانوا يستغيثون يستغيثون بالله ولا يستغيثون بالبدو والحسين وهؤلاء استغث بالله عز وجل اذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فاسال الله عز وجل الله سبحانه وتعالى هو كاشف الضر وإذا مرضت فهو إيش؟ يشفين وهو الذي يطعمني إيش؟ ويسقين وهو الذي يميتني ثم يحيين من هو؟ الله, الله الله سبحانه وتعالى وقال صلى الله عليه وسلم اسمع أيها الحبيب اللهم اجعلنا وإياكم من هذه الزمرة التي تدخل الجنة أول سؤول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر اللهم اجعلنا منهم يا رب اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين احسن الخاتمة وادخلنا في أول ذمرة مع أول زمرة يدخلون الجنة ثم الذين يلونهم يعني بعدهم على أشد كوكب دري في السماء إضاعه لا يبولون انظر أيها الحبيب انظري أيها المسلمة استمع جيدا اهل الجنة لا يبولون ينتهي البول تماما وقف عادش خلاص لا يبولون ولا يتغوطون لا في حمام ولا خلاء ولا تعب ولا مغص ولا هذه الأشياء يعني ما فيش بول في الجنة عم الشيخ ما فيش بول في الجنة من اللي قال الكلام ده حبيبك صلى الله عليه وسلم الرسول هو اللي قال كده اللي يخش الجنة ما عادش بقى يخش الحمام خلاص ما عادش في بول ولا براز أعزكم الله والسامعين والمس لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ما عادش حتى يتوف كل شوية يتوف هنا ويتوف هنا ولا يتمخطون عارفين المخاط امشاطهم أمشاطهم والذهب المشت اللي هتسرح فيه ذهب مش بالجيران بغدا هناك خزائن الله ملأ يامه اللي هتتمناها يجيلك لانك تستاهل لانك صليت لانك صمت لانك خفت الله عز وجل لانك اتبعت سنه محمد صلى الله عليه وسلم لانك قرات القران وصدقت واتاك الملكان وسالانك من ربه قلت ربي الله وسالنا كذلك ما دينك قلت ديني الاسلام ثم سالوك عن هذا الرجل الذي بعث فيك فقلت محمد صلى الله عليه وسلم فيسالونك بما عرفت هذا فيتقول قرات كتاب الله وصدقت فبذلك بلغت هذه المنزله انت الان يعني تسريح الشعر بمشط من ذهب بمشط من يا اخواني من الذهب وريحهم المسك ومجامرهم الألوة أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء ستين ذراع في السماء لصورة ابونا آدم عليه السلام ولذلك الخلق يعني ظلوا يقصرون يقصرون إلى إن وظلنا إلى هذا كنا الأول ستين ذراع في السماء مش عارف أن لفين بعد كذا هنمشي في الأرض مش أنبقى نسال الله العفو والعافيه فدخول الجنة على صورة ابينا آدم ستون ذراعا في السماء ولذلك لو نظرت في الأثارات والأشياء ديه وقوم عاد تلاقي البنيان عالي جدا يعني هذا دليل على عظم أجسام هؤلاء فظلوا يقترون الى يومنا هذا ولو لقينا واحد طول النهارده نستغرب يقول لي يا هيده ويعملوا معاه لقاء وكلام وشاء شاء الله حتى بيعملوا لقاء مع اللي من شنبات ولا حول ولا قوه الا بالله واحد بربش شنبه ممكن يدله راتب عليه نعود وهذا مخالف للسنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم ياخذ من شاربه ايها الاحبه في الله لكل واحد منهما زوجتان ده اقل واحد بقى في الجنه له زوجتان من الحور العين طيب يرى مخته من وراء اللحم من الحس ترى العظم من شده جمال هذه المراه في الجنه ترى العظم من وراء اللحم لا اختلاف بينهم ولا تباغ قلوبهم على قلب واحد يسبحون الله بكره وعشي الحور العين أيها الاخوه والاخوات طيب رجل يظن يخطر بباله يعني زوجتان أو ثلاثه أو أربعة يعني كيف يقدر على هؤلاء أقول لك بأن المؤمن في الجنة يعطى قوة مئة رجل من الجماع يطوف على هذه وهذه وعلى هذه وإذا به يعني يتمتع مع امرأة من أهل الجنة فتناديهم رأة أخرى وتقول له يا ولي الله يا حبيب الله أما لك فينا حاجة فيقول لها من أنت رحمك الله فتقول له نحن الذين قال الله فينا فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا أيها الأحبة في الله؟ في وصف الجنه جنتان من فضه آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وما بين القوم وبين ان ينظروا الى ربهم الا رداء الكبرياء على وجهه في جنه عد اعظم نعيم اهل الجنه ايها الاخوه والاخوات النظر إلى وجه الله عز وجل في جنة عز للذين أحسنوا الحسن وزيادة الحسنى هي إيش؟ الجنة وما الزيادة ايها الإخوة؟ ما هي الزيادة التي في الجنة؟ النظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة واعلم أن الله تعالى ذكر نعيم الجنة في كثير من آيات القرآن ثم جمعه في آيات منها قوله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وقوله تعالى لا يبغون عنها حولا وقوله تعالى, وقوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين أيها الحبيب أفضل ما ينال في الجنه ما هو أفضل ما ينال في الجنه من يعرف ايها الاخوه أفضل ما ينال في الجنه أفضل ما ينال في الجنه النظر الى وجه الله عز وجل لسه قلنا الان صح, صح يا جماعه احنا في اخر ليله كده عايزين صح, صح عايزين الليله ربنا يكتبنا كده في سجل المعتوقين من النار اللهم امين يعني تركيزك مع الشيخ تثاب عليه ونومك عن الشيخ برضه هتروح في خبر كان يبقى ما انتش واخد حاجه خلي بالك تركز مع هذا العلم نتكلم عن الجنه المفروض الآن يا رب بلغنا الجنه يا رب نسالك الجنه وما يقرب اليها من قول او عمل وتنشط الاعضاء وتذكر الله كثيرا ابتغاء فيما عند الله عز وجل في دخولك للجنة ان شاء الله في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قيل يا رسول الله هل نرى ربنا فقال هل تضامون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا لا يعني انتم بتشوف ليلة في القمر كده ليلة ليلة 14 كده إخواني وأخواتي يعني بتشك في رؤيته لا والله لا يا رسول الله ما شاء الله بيقوم قالوا لا قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك تخيل بقى اخي في الله بأنك ستجلس مع ربك ويحاضرك محاضر على حج محمد يقعد وربك يكلمك كذا تذكر يوم كذا ويوم كذا تذكر يا حج فلان يوم كذا وكذا تذكر يا فلان يوم كذا وكذا ويذكره بذنوبه وغدراته وفجراته فيقول له العبد الم تغفر لي فيقول بلى قد غفرت لك فتذكر هذا المجلس وقف طويلا وابك بين يدي ربك تبارك وتعالى ليوم يطول فيه الوقوف ايها الاخوه والاخوات ثم ننتقل بحضراتكم الى سعه رحمة الله عز وجل حتى ننشط في عبادتنا لربنا تبارك وتعالى قال ربنا تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم لا تقنط من رحمة الله مهما أذنب ومهما فعل وما يعني مهما لو قتلت وسرقت وزنيت لك توبة يا عبد الله ولك توبة يا أمة الله أهم شيء تتوب قال صلى الله عليه وسلم وسأسرع في هذا الحديث لما قضى الله تبارك وتعالى لما قضى ربنا تبارك وتعالى الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي ان رحمتي إيش؟ إن رحمتي غلبت غضبي نبي ينزل ما بيجيش يا شيخ وتبقى وقال صلى الله عليه وسلم ان لله عز وجل مئة رحمه انظر الى رحمه الله ايها الاخ المسلم وايها الاخت المسلم ان الله انا لله عز وجل مئة رحمه 100 رحمه يا اخواني انزل رحمه واحده بين الانس والجن والهوام والبهاء فيها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على أولدها واخر تسعة وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة اللهم ارحمنا يوم العرض عليك. اللهم ارحمنا يوم القيامة يا رب وقال صلى الله عليه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى رحيم إن ربكم تبارك وتعالى رحيم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسن واحد عايز روح يسال الضحى وقام مفلسع راحش يسال ربنا يستبهلك حسنة برضو من هم بحسنة فلم يعملها كتبت لواحد ماشي في الطريق لقى حجر كان هيعمله خلاص خلاص هيشيل الحجر ثم يعني انشغل بشيء فيكتب له حسنه وإن عملها كتبت له عشر حسنات اسمع إلى الفضل العظيم إلى سبعمائة ضعف ومن هم بسيئه فلم يعملها كتبت له حسن الريح يسرق ولا راح يشاهد شيء في التلفزيون محرم مسلسل ولا مراه متبرجه ولا نظر في الشارع فشاف كده يعني تاب الى الله عز وجل مرضاش يعمل هذا الذنب فيكتب له حسن حسن كامل فان عاملها كتبت له سيئه واحده اليس هذا من رحمه الله تبارك وتعالى بنا تخيل باله ربنا بيعملها لك زي الحسنات السيئة إلى سبعمائة ضعف كنا هلكنا كلنا نعوذ بالله من الهلاك فتذكر أيها المسلم رحمة الله تبارك وتعالى فإن عملها كتبت له سيئة واحدة أو يمحوها أو يمحوها الله تبارك وتعالى ولا يهلك على الله إلا هالك يعني اللي بيهلك ده بقى ويبقى وقعيته سودة أصلة. يعني يبقى يغفل على نفسه كل طرق الرحمة لم يتعرض لنفحات الله تبارك وتعالى وقال صلى الله عليه وسلم أن رجلا اذنب ذنبا يعني في ذنبه, هي في ذنبه؟ طب والله يذنب ده يروح جهنم لا برضو مش يروح جهنم لو تاب لو اذنب مرة و تاب هيروح الجنب بأمر الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يغفر له عشان محدش يقول والله باب التوبة مكفول بعض العصاء ياتي ويقول يا عم الشيخ ده انا عملت اللي محدش عمله ده أنا, عم ده انا يعني أسوأ من إبليس بعض الناس تقول هذا الكلام نعوذ بالله الشيطان يأتي ويقنطهم ويقول لهم يعني فعلوا ما شئتم فأنتم إلى جهنم داخلوا لا نقول لهذا لك توبة تب إلى الله عز وجل وارجع فالله سبحانه وتعالى يبدل هذه الجرائم وهذه الذنوب وهذه المعاصي إلى حسنات يبدلها لك يوم القيامه إلى حسنات ان تبت وامت وعملت عملا صالحا الله سبحانه وتعالى يبدل لك هذه إلى حسنات بأمره تبارك وتعالى ان رجلا اذنب ذنبا قال يا ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي شوف هو الان رجل اذنب ثم استغفر وتاب وسجد وأقلع فقال يا ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي فغفر له ماذا قال ربنا تبارك وتعالى قال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت العبد ثم مكث ما شاء الله بعد فترة كبيرة كده وقام عامل مصيبة أذنب ذنب ثاني قال بقى خلاص بقى أنا كل مرة اتوب واستغفر لا قال برضو إيه يا رب أذنبت ذنبا فاغفر لي فقال ربنا تبارك وتعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب فقد غفرت له ثم مكث ما شاء الله أن يمكث ثم أذنب ذنبا اخر قال أي ربي عملت ذنبا فاغفر لي فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء شوف رحمه ربنا يا اخي الحبيب يعني توب توب يا مسلم توب يا مسلمه توب من الذنوب والمعاصي ولا تجلس في مجالس الغيبه ولا النميمه ولا تشاهد ما حرم الله عز وجل ولا تسمع الا ما أحل الله عليك الله سبحانه وتعالى يغفر لك ويتوب عليك ان انت تبت واقبلت على ربك تبارك وتعالى قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله يا اخوان وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي مش على رسول الله يقوم صلوا على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله ثم مات إلا دخل الجنة ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ولذلك نكثر من هذه الكلمة لا إله إلا الله عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما مات وجدوا في الخزنة فتعتوا وارق مكتوب فيه من عثمان بن عفان إلى من يقرأ من المسلمين أشهدكم أن عثمان بن عفان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الله يبعث من في القبور شوف ماذا مات على ما أي شيء مات الرجل النهاردة بعض الناس يعني بيوصي بظلم والعاذب الله كتب للولد ده وساب ده وميز الولد ده عن ده وكتب للولد ومارداش يكتب للبنات قال لك لها راجل راجل ايه يا رجل يا تعبان انت يا راجل اللي لم تخافش ربنا تقول للبنت ومش البنت البنت لها حق شرعا وضعه ربنا تبارك وتعالى ولم يضعك الله عز وجل حتى يعني تقسم الميراث كما شئت وكيفما شئت البنت لها حق فاعطيه حق بنص القرآن القران وبنص السنه المطهره يعني ووقع الفرقه بين الاخوه والاخوات بسبب هذا الامر اتاني رجل يعني الاسبوع هذا من أحد بلاد المسلمين وإذا بهذا الرجل لم يتزوج وبلغ من العمر يعني دخل على 40 سنة قال لك ما تجاوزتش ليه يقول لك أنا معمول لسحر يا عم الشيء هو ما عندهش سحر ولا عنده حاجة إيه يا ابن الموضوع وفاجأ ان أبوه مات وساب له مثلا مثل 15 فداء عايز يكلهم في بطنه ويأكل حق البيتة كمان قال لأختي بتحريبني وكفالي وبتشتكيني في المحكمة وأنا خايف أدي لها حقات ضيعة وعمها هيغدو طيب أنت مالك ما ياخده ولا ولا في ستين ده انت برأ إلى الله عز وجل من هذا الميراث لها حق شرعا ستأخذه في الدنيا او في الأخير يقول أصلا مش عارف مين وعايزين جاوزوها الأول طيب البت ماهيش متجوزه أصلا ورابط الدماغ خلاص عايز حقها في, في, في ورث أبيه يا اخوان الأمر جد خطير نتقي الله عز وجل وكم من أناس ماتوا وهم يدعى عليهم بالهلاك أقسم بالله سمعت هذا بأم أذني يعني حتى أخته مرداشة استغفير ويروح بالجحي إلى جهنم وبهس المصير مش عارفه تأخذ حقه ما هو القوامة بقى في الراجل هتروح تشتكي بالمحكامة والمحكامة لا تنصف إلا من رحمه رب تبارك وتعالى وفي ظلم كثير وحتى لو دل حقه برضه بيأكل منه عملي قص أعوذ بالله طمع والعذ بالله والقلب مليء بالمرض فلنتق الله يا عباد الله عز وجل في ميراث البنات وفي حقوق النساء سنسأل والذي لا إله غيره عن هذا فلنحذر يا عباد الله من أكل الحقوق والظلم والتعدي على اراضي الآخرين هذا لا يجوز شرعا أنت لا تستطيع عذاب الله يوم القيامة اخرج يا عبد الله من هذه الدنيا بصلاة وزكاة ولا تخرج بظلم اياك والظلم قال صلى الله عليه وسلم شوف الحديث الجميل يا عبد الله من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك دخل الجنة انظر باب هريره بقى بيقول لرسوله ثم مات دخل الجنة قال وان زنى وان سرق يا رسول الله قال وان زنا وان سرق شوف رحمه ربنا بقى وان زنا وان سرق سرق ثم قال في الرابعه على رغم انف ابي ذر على رغم انف إيش ابي ذر شوف رحمه ربنا يا عبد الله عشان ما تجيش تقول والله يعني انا ما كنتش اعرف الكلام لا رحمه ربنا واسعه مهما فعلت من الذنوب والمعاصي الله يغفر لك بشرط ان تتوب إلى الله عز وجل وأن تستغفر وأن تقلع وأن تؤمن وأن تعمل عملا صالح تغفل عن الأعمال الصالح قال صلى الله عليه وسلم اسمع إلى هذا الحديث الجميل يا يا عم طول بال دينه ما قميتش قول الجنة ودي يقول لك الدنيا خذ يا عم وتوكل على الله اصبر يا رجل الله يغفر الله يرحمه انتهينا ان شاء الله قال صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره طبعا يا اخواني في ناس من امت محمد تخش جهنم لا خلاف في هذا عنده كبائر وعنده ذنوب وعنده بلاء وسوده طبعا الميزان ما وفاش يوم القيامه فلازم يضبط نفسه في جهنم يدخل جهنم بقى ولكن لكن ربنا تبارك وتعالى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذره من شعير لا مش مخلد اعوذ بالله نعم ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير وزن ضره ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة بس احنا يا جماعه ما نقدرش على النار اصلا مين يقدر على النار يا جماعه طب عايز واحد يروح البيت كده على النار الدنيا ديت اللي طافت كم مره في المايه حتى وصلت لنا إلى الى هذا الحال ويحط ايده على البوتاجاز كده هيقدر طب لو اتلسع لاسع هينام طول الليل عايز مسكنات وعايز بلاوي السود عشان ينام ويشوف النوم مين اللي مسكنات في جهنم والعذاب بالله والله ما في الا حميم وغتاق وظلم وشجر الزقوم وعذاب وضرب بالسلاسل نعوذ بالله من النار يا اخواني الامر صعب جدا ويعني والجنة هي رحمة ربنا أحدثكم عن رحمة الله عز وجل يعني لا أقول لك جهنم جهنم ولو مصل لا رحمة الله واسعة كل شيء واسعة غضبه رحمته غلبت غضبه تبارك وتعالى وقال صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة لم يبقى مؤمن إلا أتى بيهودي أو نصراني حتى يدفع إليه فيقال له هذا فكاكك هذا فكاكك من النار خذ اليهود يدى وديه جهنم مكانك وخذ النصرين يدى وديه جهنم مكانك وقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على حلم اطلع اطلع العرض على الله عز وجل على رؤوس الاشياء اخرج فينشر له تسعة وتسعين سجلا مليانين بلا ربا وظلم وقتل وغدر وخداع وأقل للحقوق ونوم عن الصلوات وخيانه ونغيبة ونميمه مليان بلا كل سجل منها مد البصر يا اخوان سجل الواحد مد البصر مليان اعرف ملاه انت اعوذ بالله ثم يقول اتنكر من هذا شيئا كل الذنوب المعاصي تقدر تنكر منها حاجه ظلمك كتبت الحافظون الملائكه اللي بيكتبوا الكرام الكاتبين دول ظلموك قال لا يا ربي والله ما ما ظلمون فيقول لك عذر او حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول يا ربي فيقول لا يا ربي فيقول بلى إن لك عندنا حسن حسنه تهي مع السجلات اللي تودبوا في الستين داية دي تودبوا زعبل دي ناس الله العفو والعافية الله يا إخواني لو ما في عذاب إلا السجن لكان كاف لو أحد كده مسكوح سجنوه تخيل السجن كده لما فوضى الواحدة كده وممنوع من الخروج ولا الدخول ولا البتاع مش يكفي في العذاب يكفي ان الواحد يتأذب ويطلع يسجد لله ابدا ما يعصش الله أبدا فبالك بسجن جهنم والعذب الله فيه العقارب والحيات والنار والعذب الله كلما ناضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذب ما فيش نوم ولا في راح. يعني ما فيش راحة في النار والعذب الله ولكن الجنة كلها راحه حتى الجنة من كثر الرحمة فشنه ما شهينام في الجنة قال يجلس المؤمن في الجنة كده ومئة سنه مئة سنة كده عدت عليه زي ثواني عندنا ولا تعب ولا نصب ولا خلاء ولا فتاع أكلت لحمه حلوه وطير مشوي ومشاء الله عايز اكل ما شاء الله نفسي في سمك الحوت وعايز والله نفسي في الفكه اللي عمر ما شفتها في حياتي في الدنيا كل حاجة تلاقيه من نعيم إلى نعيم بسبب أنه كان من عباد الله الصالحين كان عبدا صالحا موحدا لله عز وجل يخاف الله عز وجل في الدنيا ويراقب الله عز وجل والله العظيم يا اخواني تعب ثم جنة عرضها السماوات والأرض شهوات ثم نار تلظى والعاذ بالله لا يصلها إلا من إلا الاشقى الذي كذب وتول فلنحضر يا عباد الله عز وجل يا عباد الله نحضر فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحد حسن واحده لا ظلم عليك اليوم فيخرج له بطاقة يطلع له بطاقة كذا اتغيره لا بتاع مع ايه مع هتعمليه مع مع السجلات بأخواني كلها. فيقول فإذا فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رجل كان موحد الرجال كان موحدا بالله عز وجل بس عنده ذنوب يا من الذنوب, الذنوب عدت لحتنا أشهد أن لا إله إلا الله قل يا رجل واشهد ان محمد رسول الله فيقول احضروه فيقول ما هذه البطاقه مع هذه السجلات فيقال انك لا تظلم اليوم فتوضع السجلات في كفه والبطاقه في كفه فطاشت السجلات مع لا اله الا الله محمد رسول الله طاشت كل السجلات مع لا اله الا الله وتقول في البطاقه ولا يثقل شيء مع اسم الله عز وجل اللهم بلغنا الجنه اللهم بلغنا الجنه وما يقرب اليها من قول او عمل اللهم بلغنا الجنه وما يقرب اليها من قول او عمل اللهم اعتق رقابنا الليله من النار اللهم اعتق رقابنا الليله من النار اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار